الرحمن على العرش استواه له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُنْتُمْ إِنِّي A BAs mis ca r R R R R R R فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا صلاة لذكرى ان الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصد دنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فاتردا وَأَمَّا ٱلَّتِى كَانَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِىَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِىَ حَيَّةٌ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 وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي ٱشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ تَسْأَلُكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى اَوْ حِينَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنْ قُذِفَ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقُذِفَ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي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 كان كان تن قر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وانفتنا كن فَلَبِثْتُ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتُ عَلَى قَدَرِي يَا مُوسَى وَاصْنَعْتُ كَلِيَ نَفْسِي اذهبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلاَ تَنِيَا فِي ذكري اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَا رَبَّنَا إِنَّ We are afraid that we can break from us Or that we can break from us Or اسْأَلُ رَبَّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الهدى إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْتَبُرْ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 الذيذِي جَعللَ لَْكُم الْ الأأَرّ مَهدَو وَسَلَكَ لَكُمْ فيِيهَا سُبُ لَ وَأَن زَلَ مِنَ السَّمَِمَا أَنْ فَأخ جَنَ بِهِ أَزواجَم مِن النَّبَاتٍِ شَتَّى وَرَعَ الْأَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَنْظَارِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى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 مِثْلَهُ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًى قَالَ مَوْعِدُكُم يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضحى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحَقَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا وَسَحِرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُ النَّجَوَا قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَا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 بهرونَ وَموسَ قال آممَتُم لَ قَبَلَ أَن آذَنَ لَكُم إِهُ لَكَ بِكُم الَّ عَمَكُم الصِحررَ وَعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَارْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَا يُصَلَّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا قَالُوا لَن 제�ira kālu kālu k Emmanuel minalmaira naitī iw ind welche scriptures Thermaan свидan 올드 anomal к qālu quote فِرَالَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَمًا فيِيهَا وَل يحم وَمَأتِهِ مؤمِنَ قندَ عَاملَ الصَّال حَاتِ فَأُول إِكَ لَ مُدجَةُ الأول جَ تُعَدٍَ تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى سِرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُوا دَرَكًا وَلَا تَخْشَوْا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مِمَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدَ أنجَيْنَاكُم مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعدَنَاكُمْ جَانِبَ الطُورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَاَاَا وَلَيْكُلُوا مِن طَيبَاتِ مَا رُزَقَنَاكُمْ وَلَا تَطَغَوْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدَ هَوَى وإني لغفار لمن تاب وَآمَنَ وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال عَاجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّ الْقَدْرَ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي فَرجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غضْبَانَ أَسِفًا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 qalu man akhlafna maw'idaka bimalikina walakinna hummilna awzara min zinatil qawmi fa qadhathnaha fa kaladhika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 وَلَا نَففَّع وَلَْ قَدًا قَالَ لَهُمهَا رُون مِنْ قَبَلُ يَ قَوْمِ إ مَا فُنتِتُ بِهِ وَإِن رَبَّكُمْ الرَّحْمَانُ فَتَّبِرُُوني وَأَوطيرون بَرِحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتْبَعَنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قال يا ابن امم لا taqud bi lihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraq tabaina bani isra ila فَمَا tarqab qawli qala قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لَن كَانَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكفا لَنُ حَدِّ قَ النَّهُ ثُمَّ لَ نَصِفًَاَّهُ فِي اليَم مِ نَسْفَ إَّمَا وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا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 يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صُصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَى برونَ الددارَ ل رجَلَهُ وَخُشَرات الصواتُ للَِّحمَانِ فَلَا تَسمَر إِلا همَمسَ يَومَئِ بِل تَ فَر الشَّفَنتُ إِلَّ مَن أَنذِنَا لَهُ الرَّحمَانُ وَرضَ لَ قَول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 وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ بُلْمًا وَلَا هَبْمًا وَكَذَلِكَ أَنْ قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحقا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبَلِيسَ أَبَاهِ فَقُلْنَا يَا وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى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 ان في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبب قد من ربك لكان لزاما وأجل مسمى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 نَعَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بايه من ربه او لم تاتهم بينه ما في الصحف الاولى وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنُخْزَى قُلْ كُلٌّ مُنْتَظِرٌ رَبَّهُ فَاتَّقُوا رَبَّكُمْ فَتَرَى رَبًّا صُنْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهتدى